يا أيها الذين آمنوا إذا نودينا الخلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالباقوبيه في الحالات فانفشروا في الارض وبتغوا من فضل الله وادر الله كثيرا وادر الله كثيرا انكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا لهم فضوا اليها وترقوا تقول ما قلنا والله خير من الله ومن تجاره والله خير رازق بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفَادِهُ إِنْ تَخَاضُوا أَيْنَ لَهُم مِّن نِّعْمَةٍ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثم كفروا فطغى على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع طونهم كانهم خشب مسندة يتمنون كل صيحة عليهم وَمُنَادِيَ مُوسَى أَذَرَهُمْ ۖ آتَاهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَا يَرْفُكِ